وين يا قلبي من جهتها محبورة يتبقى هما برد فين يا عقبني غيرني مضروب بحس نتعاوني يالا من جهتها محبورة عيت ما نغطي كل يا فبالديران مطروق والدشفتين <تصفيق> حاسمة تعاونية قلبي من جهتها محبورة عيت معها غط فيني <تصفيق> يا ذاه عطى الديران potovor če fikeme hasna يا كيف من جهتها محبورة عيط معاها ما بقت بيني الله خا بين جيراني متروور نشفت ليه ما من جهتها محبورة عيط معاها ما بقت تهكي يا ما واكسبم غير انتيا قلبي كنت تهكي يا ما واكسبم غير انتيا بلي راني مضروره لا شفت هم حزن تعوني قلبي من جهتها محقوره عاينت العهبه خطمني يا عرفت بلي راني مضروره لا شفت هم حزن تعوني من جهه محبوره اي تبعها بتفتهني يا من عندك كان اش نستاهل انا من عندك شمس تابع خليتيني عليك انتي هي باللغ عرفة باللي راني مضرورة مش بريتيني حسن اتعاوني يا قطبي من جهتها محكور قيمور بس مقايت العمل قطبهم